شبكة مزامير أهل داود تقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يا اهل antico قد جاءتكم وعظتهم من ربكم شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهداه ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وارحمته فلذلك فليخرعوا وخروا الله أردو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شهده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 كانوا يتقون لهم البشره في حياه الدنيا وفي الاخره لا تبدين الكلمات لا ذلك هو الفوز العظيم ألا هل من الله من في السماء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 فلا يفنحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نمالوح إذ طال بقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن أجري إلا على الله وأمرت أن من المسلمين فكذبوه فلنجيناه وما معه في الفلك وجعلناهم خلائفا أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم وجاءنا مَا بَعَثْنَا مِن مِّن بَعْدِكُمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا وقال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملطون ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطره إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات إلا ذرية من طوبك على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه وإن لمن المسرفين وطال موسى يا قال موسى ربنا إنك بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقهم ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بني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 وعدتنا هم الى حين ولو شاء ربك لانمنا في الارض ولو شاء في الارض كنهم جميعا ا فاتقتلهم حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا بمن الله ويجعل الرجس على من قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر لا قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إمي معكم من المتظرين ثم ننتي غسوبها ثروتهم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 انذاك لنما اهتدي لنفسي ومن ضل فانما يضل الى وما انا عليكم بوكين واتبع ما يوها واصبر, واصبر حتى